سورة الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شَأْنُ نَززّل عَلَيْهِم مِنَ السَّماءِ آيَةَ فَضَلَّت عَناقُهُم ل خَاضِعين وَماَا يَأتهِم مِذِكْرم مِنَ, من الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إللاا كانوا عَنُ مُِضين.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 وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن آتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقَ لِسَانِي فَعَرِّضْ لِي غَاوِرًا هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيْنَا ذَنْبٌ فَأَخَافُوا أَن يُقْتَلُونَ قَالَ كَلَّا فَذَهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَا لَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيًّا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَنْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملي حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون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 قالَا آممَتُم لَ قَلَ أنن آذَنَ لَكُم إن لَ بيركُمَّ عَمَكُم الصِحرَ فَلَ سَفَتَعللَون لَ قَطِعَ أيدَكُمْ وَْجُكُم مِن خلِلَافِ وَلَ أُصَلّبََّكُمْ أجمَعم قالوا لَا ضَيْرَ إِا إى رَبِّنَ مُ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 إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كَذٰلِكَ وَاٰوَرْنٰهَا بَنِيْ اِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوْهُمْ مُشْرِقِيْنَ فَلَمَّا تَرَا اَلْجَمْعَانِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ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 إِ فِي ذَلكَ نَ آيَتَ وَمَا كانَ أَكثَرُهُم مُؤمِنين وَإَِّ رَبَّكَ لَهَُ الْ العزيِيز الرَّحيِيم وَتْلُ عَلَيهِم نَبَ إبَرَهِيم مَ إِذْ قانَ لِأَبيِيه وَقَوْمِيمَا تَعبُدُون قالَُوا نَعَبُدُ أَصْناَامًا فَنَظَلنُ لَهَاعَكِفِيم. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالا فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم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 يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الجحيم لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ فَكُبَّ كِبٌّ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شافعين فمَا لَناَا مِن شَافِعينَ وَلَا صَديقٍ حَمِيم فَلَ أن لَناَا كَرَّّةَ فَنَكُونَ مِنَ المُؤمنِنين إ فِي ذَلِكَ ل يَيتَ وَمَا كََ كثَرُوم مُؤمِنين وَإَِّ رَبَّكَ لََ العززُ الرَّحيِيم.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 قالَوا أَنُؤمِنُ لَكَ وَاتَّبكَ الْ الأرْذَلُون قَالَ وَمَا عِلمِ بِمَا كانَوا يَعمللونَ إن خِسَابُوم إِلَّا عَ رَبِّي لَ تَشُرُون وَمَا أنا بطارد المؤمنين أَنَ بِطَِدِمُؤمنِنينَ إ أَنَ إِلَّا نَذ مُبين.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 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رَيْعٍ آيَةً تَعبَسُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإذاَا َقَشْتُم بَقَشْتُمْ جَبارينَ فَتَّقُ اللهَّه وَطون وَاتَّقُل الذي أَمَددَّكُم بِماَا تَعللَون أمَددَّكُم بأَامِ وَبَنين وَجََّّاتِ وَعْيُون إنِّي أَخَاف عَلَكُم ماَاذاَا بََو مِنْ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 وَماَا أَسْأَلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجرٍْ إن أَجرِْيَ إِلَّا على رَبِّ العالممم أَتُترَكُونَ فيِي مَاهَاهُ آمِين فِي جََّاتِ وَعيون وَزروع وَنَخْلِ قَلهَا هَظم وَتَنحتُونَ مِنْ الجِبالِ بُوتَ فَارِهين. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ من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 وَجَادَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَاْدٌ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمْرُكُمْ مِنْ الْقَالِينَ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 إن فِي ذَلِكَ ل آيَتَ وَمَا كانَ أَكثَرُون مُؤمنِنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهَُ العزيزُ الرَّحيِيم كَالذَّبَ أأَصْحابُ الأأَكَةِ المُرسَلين إِذْقالَالَ لَم شعيبٌ أَلَا تَاتَّقُونَ إي لَكُ رسُونٌ أَمين.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 وَاتَّقُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الَّتِي عَلَيْكُمْ ۚ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 ذِكْرَ وَمَا كُ ظَالِمينَ وَماَا تَنَزَّلَت بِشاطين وَماَا تَنَزَّلتت بهِهِ الشَّاطين وَماَا يَم بَغِيلَهُم وَماَا يَسْتَطيعون إنهُ عَن السَّمعلَ مزُولون فَلَا تَدُ معَ اللهَِّ إلَهن آخََ فَتَكُونَ منِنْ الْ وَأَذِر العشَةَكَ الأقَرَبِينَ وَخفِض جَاحَكَ لِمَنِ التَّبَعكَ مِنَ المُؤْمننين فَإِنَّ صَوْكَ فَقُل إِّ بَر أُ مَّا تَعمللُون وَتَوَكعَ العزِيزِ الرَّحيِيمِ الذي يَرَكَحينَ تَقومُ وَتَقَُّ بَكَ فيِي الساجِين.